وكنا على مشارف الانتهاء من كتاب الجهاد وما دمنا قد شرعنا أو وفقنا الله تعالى لان نعيش اياما معدودات من شهر القران اثرنا ان نبدا معكم في دراسه هذا الكتاب من صحيح الترغيب والترهيب فهو بعد كتاب الجهاد مباشره فقال كتاب قراءة القرآن ولا ريب انه يلزمنا الحديث هذه الايام عن قراءة القرآن والترغيب فيها اذ من الغبن كل الغبن أن يفوت المسلم نفحة من نفحات الله تعالى تخص هذا الكتاب فلا ريب انه بالفطره يجد المسلم نفسه في هذا الشهر المبارك تنقال الى قراءه كلام الله تعالى وتزداد النفس طواعيه وامتثالا لهذا الترغيب كلما سمعت باحاديث تطرق سمعها فتعرج بها في سماوات الفضائل فتنال من الأجر ما لا يعلمه الا الله تعالى ودائما لابد أن ننتبه إلى هذه الكتب التي عقدها المصنف ما من كتاب يذكره إلا وتجد فيه مئات الاحاديث التي تبين فضله ذلك العمل الذي عقد لاجله الكتاب لذلك سمى كتاب الترغيب والترهيب هذا هو الشيء الذي يمكن أن يفعلها المصنف سماها الترغيب والترهيب والذي يتمعن جيدا وخاصه عندما بدأنا بكتاب الاخلاص ثم كتاب العن ثم كتاب اتباع السنه ثم كتاب الطهارة كتاب الصلاه بما فيها من الاذان كتاب النوافل كتاب الجمعه كتاب الصوم كتاب الصدقات ثم كتاب الجهاد في سبيل الله ثم كتاب القران الذي يضر الى هذا الحديث ما الذي يفهمه ان الله عز وجل قد جعل سبلا كثيره للوصول اليه وان الجنه مفتوحه لعباده ولكن الانسان هو الذي قصر ولم يطرق اي باب من هذه الابواب ساتعجب ربما تجد اقوام لا يطرقون هذه الابواب كلية لا, لا علم الاخلاص لا علم العلم لا على الصلاه لا علم النوافل لا على الجمعات لا على الجهاد لا علم الصدقات فهذا مما يبين لنا قول الله عز وجل فتحت لهم الابواب اي الجنه وفتحه لعباد الله تعالى ولكن العباده في غمره الساهون واول ما يتنافس فيه المتنافسون هو كلام الله عز وجل فالقران حبل الله تعالى الممدود الذي مده بيننا به وبين فيه نبأ من كان قبلنا وخبر ما بعدنا وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جنبال فصله الله ومن بغا الهدى في غيره اضله الله وهو حبل الله المتين وهو وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الاهواء ولا تلتبس به الالسن ولا يخلق على كثره الرد اي اذا رددت القران تجد نفسك او تجد القران لا يخلق اي لا يمل يبقى دائما يتصف بيكم الصفه صفه الحلاوه ويتصف بيكم الصفه صفه الطلاوه لا يمل مهما رددته والمعلوم ان النفس تتمل الشيء المردد لكن القرآن له خاصية لا توجد بغيره الا وهو أنه لا يخلق على كثرة الرد هو الذي لا تنقضي عجائب اج عجائبه ولم تنته الجن اذ سمعت سمعته إلا أن قالوا ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى رشد ان سمعنا قرانا عجبا بمجرد ما سمعته الجن هذا الكلام امنت مباشره امننا به لذلك نجد المصنف رحمه الله وضع هذا الكتاب كتاب القرآن يضم 71 حديثا و71 حديثا ذكره يرغب في القرآن على على الطرق الطريقه الاولى يذكر لك الترغيب في القرآن جملة. يعني انت مامور ومندوب ويدعوك الله عز وجل الى ان تقرا القران دون تعين اقرا ما تيسر فهذا الترغيب في القران جملة دون تعين هناك احاديث لا يذكرها المصنف ويرغب في قراءة سور بعينها كما ساتي بالترغيب في, في قراءه سوره الفاتحه بالترغيب في قراءه ايات الكرسي ترغيب في قراءه اخواتين سوره النصر ترغيب في قراءه المعوذتين ترغيب في قراءه ملك هذه الصور التي ثبت الفضل فيها معينه يرغبك فيها على حد نوع ثالثه تجده يرغبك في بعض الآيات بطريقه غير مباشره حيث يذكر لك ماذا ان فيها سجده ان انظر الى فضل القرآن انه سيحملك على السجود اذا هذه الاحاديث واحد و 70 حديثا ياتي بها المصنف ولاشرحها شرحا يمكن ان نفهم من خلاله ما يصلنا الى العمل ناخذ منها ما يجعلنا وحفيزنا على العمل وقوله كتاب القرآن قد سبق العالم له شماته الكتاب كتاب القرآن قلنا كتاب هو الجمع لفظه تدل على الجمع كقولنا تكاتبت الاغصان اي اجتمعت والكتيبة من الناس نقولوها اليوم في الجماعه من الناس وسميت الكتابة كتابا كتابة لأنها مجتمعه حروف اجتمعت مع بعضها البعض فسميت كتاب كذلك الكتاب هو الشيء المكتوب مثل ما راينا في شرح اسماء الصفات ضمن بيانيثا راينا قبل المشروق من المعنى معنى اله قلنا لكم بمعنى مقلوخ الان نرجع كتاب بمعنى مكتوب ايضا كفراش بمعنى مفروش وبساط بمعنى مبسوط فكتاب بمعنى مكتوب اي شيء مكتوب لما اقول لك هذا كتاب بمعنى شيء مكتوب وهي تدل على الجمع لان الفاظه اجتمعت مجموع بعضها الى بعض هذا يشد بالاخر ان قول كتاب القرآن. في القران ماخوذ من قوله اقرا اقرا اقرا يقرا بمعنى لا يتلو اقرا يقرا تلا يتلو لقوله عز وجل ان علينا جمعه وقرانه فاذا قرانا فتبع قرانه فاذا تلوناه فتبع تلاوته اذا سمي القران قرانا ماخوذ من قرأ يقرأ بمعنى تلى يجلو وقد يتساءل احدنا فلماذا لم نسميه القراءه فنقول الشيء نفسه في القران هذا الاسم هذا القرآن الذي انت تحفظه تدعو الناس اليه معناه ماخوذ من القراء وهناك مصادر بجزء لا وجه نقول غفر يغفر مغفره أو فضالغ وفرانا لا, لا سبح يسبح تسبيحا او تقول سبحان وتوكل يتوكل توكلا او توكلان هذه هذه اسماء بمعنى واحد فقراءه القران شيء واحد فصار هذا الكتاب الذي انزله الله سبحانه وجل سماه قرانا بمعنى مقروء لانه يقرا يقرا وبمعنى يسلى هذا المعنى الصحيح الذي ايده أكثر العلماء أن معنى كلمة القرآن بمعنى مقروء مرخوذ من القراءه وان فإن هناك من قال شيء آخر فقال القرآن ماخوذ من الجمع قرأ يقرا بمعنى جمع يجمع فقولنا القرى قرى الماء في الحوض اي اجتمع الماء في الحوض والقرية لماذا سميت قريه لانها تجمع الناس سميت القريه قريه لانها تجمع الناس والاستقراء ما فيكم تسمعوا استقراء فلان يستقرا المعاني اي يجمعها القران مجموع وليس مجموع, مجموع مجموع في الصدر مجموع في الصدر فجمع المعنى هذا القرآن اذا حملته على بمعنى القراءه فهو يتلى واذا حملته بمعنى القران باعوذ من قرا بمعنى جمع فهو يحفظ فشيء اذا جمعته تحفظه فحفظ الله عز وجل كتابه هذا بطريقين أو بالتين بآلة الصدور وباله الصدور اما الصدور فتحفظه وهذه خاصيه من خصائص كتابنا فقط وهناك طريقه اخرى لحبه وهي الصدور فيكتب فبالاعتبار الاول فهو قران بمعنى يكتب ويقرا وبالاعتبار الثاني انه مجموع فهو يجمع في الصدور هذا معنى كلمة القرآن اذا علمنا معنى كلمه القران في اللغة فما هو القرآن في اصطلاح علماء القرآن في الاصطلاح الشرعي هل هو كل كتاب يقرا لا فالتورات وتورات والانجيل وانجيل والزبور زبور كل واحد عنده معنى فمعنى الانجيل ماخوذ من النجل لانه فرع من التورات فيقولوا في لغتنا شنو اللغه في اللغه العربيه يقول العرب فلان نجل فلان اي فرع ابن ما فيش معارض فلان نجل فلان فرع بعض الكتب لانه فرع من التورات والتورات لان ماخوذه من الوري وهو النور كذلك الله زوج كثير لا يصف التورات بانها نور والزبور لانه يصبر كما احنا نقول بالدارجه يجبر اي فيه من الزواجر والروادع والترهيب ما يسجر الناس اي يظهرهم يكسرهم احنا نقولها بدرجه زبره بمعنى رداعه هذه لغه فصحى للقران سمي قرانا بمعنيين لانه يجمع في الصدق ولانه يقرا ولانه ايضا يقرأ ثم تعريفه للشناخي قال العلماء القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل كلام الله عز وجل المنزل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطه جبريل عليه السلام المتعبد بتلاوته والمعجز باقصر صوره منه لاحظوا قولنا هو كلام الله فهو مخرج لكلام غيره فكلام غيره لا يسمى قرانا ولو كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى قرانا مع انه يقرا مع انه نقرا ولذلك ليس قرانا فهو كلام الله المنزل المنزل التعبير بالتنزيل افضل لانه كلمه المنزل يجوز قول والمنزل لكن المنزل معناه انه نزل احصاضا نزل مفرقا بحسب الوقائع بحسب الاحداث بحسب الحاجة. لمده 23 سنه كما تجنسن القران ينزل والقران فرقناه لتقراه على الناس على مكن ونزلناه تنزيلا وقال الذين كفروا لو, لا نزل لو لا انزل لولا انزل عليه القرآن جملة واحده ايش قال الله عز وجل كذلك ليثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا اذا القران فيه ميزه ليست في الكتب الاخرى أنه نزل مفرقا بحسب الوقائع بحسب الاحداث وهذا مهم فتصور لو ان القران نزل دفعه واحده ثم تحدث فاجعه ما الذي سيسلينا فولكن لكن لما كان يرزل مفرطا كان بحسب الاحداث حدثت المصيبه هنا ينزل القرآن ويشفي المؤمنين مشكل حدث لا يعرفون الجواب عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم فاطرق راسه ينتظر الوحي فينزل الوحي اذا كان القرآن موجه للمؤمنين على مدى 23 سنه وفي الوقت نفسه نزل ايضا دفعه واحده فاراد الله عز وجل ان يجمع له الصفتين صفر ثبتت بالتوراة والانجيل والزبور كانت تمشي جملة واحدة هكذا ياتيه الله زر كتاب يقولها وكتاب لا شك ان هذا فيه فيه مشقة بالنسبة للمسائل الان طبق كل شيء بخلاف القران بالتدرج الله عز وجل انزل توراته والانجيل والزامور دفعة واحدة على الانبياء ولكنه أنزل القرآن ملجما على حسب الوقائع والاحداث انزله إلى السماء الدنيا تشريفا وتنويها بذكره انزله إلى السماء الدنيا دفعه واحده ثم صار ينزل من السماء الدنيا الى النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 23 سنه لماذا لماذا عاد ليجمع له الفضلين معا لكي لا يكون القران انقص قدر من غيره هو الاكمل فيه الصفات جميعها فيه جميع الصفات التي وردت في الكتب الاخرى اذا المنزل بمعنى نزل مفرقا هل نزل دفعه واحدة؟ نقول نعم نزل دفعه واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا هذا جمع القرآن بين خصله الان من قال إن القرآن كلام الله المنزل لهذا النقطه نخرج التورات والانجيل والزبور وغيره صح لماذا لان الأولى غير انزلت وانزلت انزلت لما ن كلام الله المنزل واخرجت خرجت خرج التورات خرج الانجيل خرج غيره القران ومع ذلك لذا تجدون الله سبحانه يقول يا اي الذين امنوا امر بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسول والكتاب الذي نزل على رسول ما والكتاب الذي انزل من قبل شوف كي لما, لما صار يتكلم عن الانبياء الاوائل قال انزل لما كان يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم نزل ولكن الناس هل تفهم هذا اليوم الفرق بين انزال والتنزيل لا تفهم لا يفرق بين الانزال والتنزيل في القران الكريم لذلك قلنا منزل على محمد صلى الله عليه وسلم فخرج بهذا القيد التوراه والانجيل والزبور والصحف ابراهيم وغيرها بواسطه جبريل لمبدئها لا لماذا لان هناك الاحاديث القدسيه الاحاديث القدسيه هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ياخذ ان عن طريق الجبريد بل كان احيانا الله عز وجل يلقيها اليه في الرؤيا ينبئهم اياه عن طريق نفس الرؤيا او يخاطبه كفاهن في حديث معروف حديث الترمذي اني رايت الله الليلة في المنام في احسن صور نور يعني راى النور فقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يختصر الملل اعلى هذا كلام الله ولا لا كلام الله كلام الله ولكن لا نسميه قرانا لانه غير منزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطه جبريل القران كله من اوله الى اخره بواسطه جبريل باجماع العلماء لذلك الله عز وجل قال نزل به الروح الامين نزل به كله من الفاتحة الى الناس كل القرآن بواسطه جبريل لا احاديث خنسيه لا مو بالضروره تكون بواسطه جبريل يمكن تكون بواسطه جبريل يمكن تكون غير وسط جبريل اذا هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على بواسطه امينه جبريل كيف خرجت كل الكتب وخرجت الاحاديث القدسيه ومع ذلك زاد العلماء اوصافا يختص بها القران فقالوا المتعبد بتلاوته في يتعبد الله بتلاوته وجوه العباده الصلاه به ولا تجوز الصلاه لماذا بالاحاديث الخشيه ولا بالسنه هو ما كلام الله لا حديث كلام الله لا ولكن لا يجوز التعبد بها كما سياتي معنا القرآن القران لابد له من الطهاره هل احد اسكت لابد له من الطهاره بسيطه هي برمتن حدد اسكت لازم يتوضا لا مش القران لابد وفوق فنلاحظ قولهم او قولهم المتعبد بتلاوته اوصاف تجمع صفات القرآن الحسن متعبد بتلاوته كذلك من انكر حرفا منها حرفاً. حرفا واحدة. قال حرف ضعيف كفى لان يمكن حرفا واحدا من القرآن ويقول هذا لا يثبت عنه اللازم فقد كفر لان هذا القرآن ثابت بالتواتر عرفتوا علاش متعدد بالتواتر تتعبد به يعني نحكموا عليك باشياء انا احكام واش ماذا احكام تعبديه اما الاحديث القدسي تاكل تسمعوني كل يوم انا نقول لك الحديث القدسي ضعيف ها. لا انسمو الى الله ولا يكرم قد تختلف انظار العلماء في حديث خطبه كذلك من خصائص تا... القران الكريم انه معجز باقصر سوره منه القران الكريم معجز باقصر سوره منه اي تحدى الله تبارك وتعالى الناس اجمعين وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحدى الناس اجمعين بان ياتوا بالقران بمثل القران الكريم ولو بصورة واقصر سوره في القرآن هي الكوثر ايتوبها وتم هذا التحدي شحال من مرحله شحال من مرحله شحال مرحله تمنا فيها التحدي معلول قالوا واش قالوا قل لو جاءت الانس والجن على ايات بمثل هذا القران لاؤتون بمثله تقدم كل القرآن بعدين بعدين 10 ايذلك كاين جوج ايات فيها 10 لازم تنتبهوا جيدا كاين جوج ايات فيها 10 وتختلف صدق قول عز يقولون ام يقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات يعني يجيبوا 10 واختاروها من عندكم اجيبوا مثله فارادا انه ليس من الله جيبوا معي حال جيب فوتت بعشر صور مثله مفتريات ودعووا وادعوا ما من دون الله ان كنتم صادقين فمن استجيب لكم فعلموا انما انزل بعن الله الا اله الا اذا هنا تحداهم بماذا بعشر صور مثله صح بعدين فاتوا بصوره مثله اي من مثل مثل القرآن جاؤوا بصورة مثل القران لكن في هناك ايه فاتوا بصوره من مثله فاتوا بصورة من مثله هذه اقل شو. فاتوا بصوره مثله جيبوا اي سوره الان فاتوا بصوره من مثله علاش شو الفرق كيف الفرق ما كيف الفرق لما اقول لك راجئني بمثل هذا مثل هذا جيب لي مثل هذا يعني لازم تجيبه مثله في كل الصفات ثاني جيب لي واحد من مثل هذا بسيدي شبه له شويه في بعض الصفات ثم التحدي كان بالقران كله ثم بعشر سور ثم بصورة مثل قران ثم بعشره من مثل القران اي فيها بعض ما يشبه القرآن. في وجود التحدي في وجود الاعجاز اعجاز بلاغي اعجازيبي اعجاز علمي اعجاز في الفصاحه لا يتولد ايش اللي يجيب من صور هذا الاعجاز لا استطاع الى ذلك سبيل معقود الداعي اذا هذا هو القرآن الكريم كيف يعرفه العلماء هو كتاب الله او كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطه امينه جبريل بعدين المهم اين نحن قلنا في تعريف كتاب القر قراءه القرآن كتاب قراءه القران اذا عرفنا معنى القران في اللغه وفي الاصطلاح يعني مسلمون ونحن دائما لا بد ان نعلمها بالحقائق التي نتأربها دوالنا بالقران القران ونحن لا نعلم معنى القران وما هو تعريف القران هذا هو معنى القرآن وهذا هو تعريف القرآن ولا بد اخوتي الكرام ان نستحضر هذا التعريف لانه الانسان مو بالسال يعني مو بسان تقول القران هذا الذي تقراه الآن هو كلام الله لابد أن ان تستحضر هذا الكلام الذي تقوله يعني هذا كلام الله كلام في عرض بحاله تعالى ان الانسان يعني يجلس لحظه لحظه واحده ويفكر بان ما يقراه الان هو كلام رب العزه في الياء وانت تتكلم بكلامه سبحانه. هذا الكلام الذي جاء في الصحيحين وصفه وصفوه بشده حيث جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم شوف كيف يصلك كلام الله عندما يبيزن كان يقول اذا قضى الله الامر اي امر من الامور اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعا لما كانه سلسله على صفوان سلسلة على صفوا لاحظ الحديث يعني اذا تكلم الله تعالى بالكلام اذا بيتكلم وسمعته الملائكه بيتكلم سبحان وسمعته الملائكه يعني ما تصب وجد الملائكه الا أنها تضرب باجنحتها خضعان لما يقول لماذا؟ كانه اي كان ذلك الكلام سلسلة على صفوان من الشدة سلسله على صفوان يعني سلسله هي السلسلة العظيمه لو تمسك هذه السلسلة وتسحبها على صفوان الصخور الحجاره الملساء وايش الصوت تديره سوره التيه فقط هو اجيب عندما يتكلم الله تبارك وتعالى كانت تسمع الملائكه فتضرب باجنحتها تلك اللحظه كلها تصور واش خلق ربي سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك الا كيف يضربوا باجنحتهم بقوه كذا يا الزوج كانه شرسله على صفوان فإذا فزع عن قلوبه طبعه بعض الروايات انهم يسجدون فاذا فزع عن قلوبهم اي نجزع فزع الفزع هذاك اذا مساله لما تكون ملائكه كان طور فاذا فزع على قلوب انقلوب ام قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ثم يبلغون ولا يكتبون الحكم الذي امرهم الله عز وجل بكتابته وغير ذلك من الأمور التي قدرها الله عز وجل. هذا لتدركوا أن هذا القرآن ثقيل اليوم بالشهر يبقى حتى الملائكه كانت تجد اعناء كبيرا في حمله حتى الملائكه كانت تجد اعناء كبير في حمله جبريل عليه السلام ادرك مجدي فوالا فتراجخ او مراحل خلقه وهو يبلغ هذا الوحي مع قوته الانسان أيضا لابد أن يعرف الفضل هذا الرسول الكريم هذا جبريل عليه السلام كذلك نبي صلى الله عليه وسلم كان بامكان الله تعالى خاطر الله زوجن النبي صلى الله عليه في بيته قاعد في وجه الملك نعم كذا انت رسول الله ساعته لا لابد من طلب العلم كان يذهب الى غار حراء صلى الله عليه وسلم يذهب الى غار حراء خارج مكه ويبقى هناك الليالي ذو العدد لا ياكل فيها احيانا يفرموزد مينزس فلاحظوا ان نبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يعلمنا شيئا وهو انه ينبغي علينا نحن ان نقصد القرآن شيء هوجي انت تقصده القران كيف تبحث عنه وتطلبه المفروض عرفتوا ايش الحكمة في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم الى غار حراء ثانيا كان قادر أيضا يا سيدي جيت لغار بلغني هذه مباشره لا اقرا ما انا بقارئ فغطني ضلوا فغطني حتى بلغ مني الجهد شي قركشن عند خلاص بلغ مني الجهد خلاص وراح نموت شدعناء عجيب بعدين يتقرا ما انا بقارئ فغطني في بلغ مني الجهد ثلاث مرات حتى علمه اربع ايات في السماء يقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علقه هذا ماذا يدل يدل على تحمل المشقه في تلقي هذا القران لا بد أن تشقى لا بد ان تتعب لا بد ان تنصب لاجل حمل هذا القران أو شيء من هذا القرآن شوف اذا لاحظ كذلك وماذ ظل طوال حياته صلى الله عليه وسلم ياتيه الوحي فتقول عائشه سبحان الله كان يتصبد جبينه عرقا في الليلة شديده البرد ليله شديده البرد شوف يا عجيب هذا شديد فالهر مشان حالني وهو اشده علي اي اصعب حال علي يجيني هبدا. يجيني قوي جدا احيانا ياتي صوت رجل وذلك اخف يجي صوت رجل يحدث ويحدثني ويحدث ساعه ما اقوم هذا خفيف يخفف الله زوج الاحيانا بل يحكي لنا زيد ثابت الله يحكي لنا شيء يقول كنت مع الرسول صلي الله عليه وسلم في اليوم اللي نزلت فيه آية النساء سبتي مع لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرا به ما كنزلتش كن غير اولي الضرا بل غير ما يستوي القاعدون من المؤمنين ثم ناداه طالبته غير اولي الضرا فقال فلما نزل به الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم واضعا على رأسه على فخذه فخشيت أن ترد قلتك هتضق خلاصت الالم عجيب وقد ذكر حتى انقطع رجل خلاص يعني تزبلها تطفا وكان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته ورا عندما نزل نزل عليه الوحي فكاد نزلت الناقه بركه حتى كادت تمس باوداجها الأرض كادت تمس او باوداجها الأرض. خلاص لمست الارض بيثقن الوحي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العزوج قال سبحانه ويصف كتابه ان ما في سوره المزمل قال سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقيل جدا يعني تاع ثقيل لتحمله فلا تعجب انس اللي ما يتعبش على القران واللي يتعبش في حفظه بلاقي المعاناه فقط جوع شد نصب تعب هجر لا هجروك عن جهاد كتاب الله الذي لا يفاض ذاك كله لا يستحله لا يجد حلاوه خلاف ليس هذا عادي جعل القران هكذا لا بد ان تتعب حتى تستشعر حلاوته وتقوم بواجباته و بدء بدا المصنف رحمه الله تعالى طبعا الكتاب يقسم على ابواب فبدأ بباب قال فيه باب الترغيب في قراءه القرآن. في الصلاه وغيرها وفضل تعلمه وتعليمه والترغيب في سجود التلاوه شلاله المساله 4 الترغيب في القرآن في الصالة. الترغيب في قراءه خارج الصلاه والترغيب في تعليم القرآن وتعلمه ثم الترغيب في سجود التلاوه في هذا الباب ذكر رحمه الله تعالى 29 حديثا كاملا هذا ما صح منها هو ذكر اكثر لكن ما صح هو 29 حديثا تحث المؤمنين على تدبر القرآن الكريم وقد اسن الله عز وجل قبل ذلك على التالين لكتابه وحازوا الحمد لله وشرفهم بانجازه عقب كتابه فاقصر من ربهما الزوج التالون وصف الله الزوج في كتابه باوصاف تعتبر في حق حقيقه اوسما يفتخر بها التالون لكتاب الله سلبي معنى حقيقة التلاوه قال الله عز وجل ويتحدث ويذم بعض اهل الكتاب فقال ليس سواء من اهل الكتاب أمة قائصه من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله اناء الليل وهم يسجدون فضل عليهم بهذا خير قائط رايت كتاب الله عز وجل اثناء الليل وهم يسجدون لهذا شرفه وميزه عن غيرين وقال إن الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعانيه اولئك يرجونه علانيه يرجون تجارة لن تغور لن تشرج لان تجاره الدنيا تبور تجيء تمر عليها الايام وتكسد تجارتك وتكسد وتكسد لكن تجارة بتلاوه القران لن تبور وقال عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونوه حق وجه اولئك يؤمنون بالرد أو الإيمان اولئك يؤمنون به بناليمان ان يسرون كتاب الله ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون طبعا قول الرسول الذين اتيناهم الكتاب يتلونه يتلونه حق التلاوه هناك تفسيران للتلاوه هناك تلاوه بمعنى القراءه قرأ احنا نقوله قال تل يتلو تلا القران اي قرأ فلعلينا كذب قرأ ولكن هناك معنى اخص وهو المراد هو المراد يتلون بمعنى يتبعون يتلون بمعنى يتبعون يعني يبحثون عن معنى هذه الآية ويفهمونها ويعملون بها هذا هو معنى الاتباع قال الله عز وجل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها فما تلاها تبيعا جاء ورائها القمر لا مش معناتها جاء بعدها ونحن نقول في اليوم الثاني سمعت اليوم اليوم التابع لليوم الذي نحن فيه اليوم التالي اذا يتلون بمعنى يتبعون الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يقراونه ويعملون به اذا علاش نقول كي تلا يتلون كتاب الله صح بمعنى يقراون لكن الأجر لا يتركز فقط على مجرد القراءه هذه القراءه لابد ان نحولها الاقل عامل بما يقدر أن يعمل فيما استحضر انه يستطيع ان يعمل به والا مجرد التلاوه فلا يعجز النساء عن التلاوه فهذا المقصود وبذلك جعل الله الزوج الحجه بايه قراءه القران رحمه الله قراءه القرآن ولا تفهيم القران ولا تفسيم القران تفسيم القران احنا جينا الانسان تقرا عليه القران تعطيه القلب السلوه لا فهموا يا اخوان ففهموا هذا القرآن ما تقولش خالص لذلك كان الله عز وجل يجعل الحجه هي تلاوته القران بمعنى فهم القرآن قال الله عز وجل وهو يصف لنا دعاء إبراهيم عليه السلام ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك فتبعث رسولا منهم يتلو عليهم ايات يجي يقراها ويروح لا يتلو عليهم ايات يتلوها ويفهموها ويبينوها كذلك طبعا هذا التعبير بتلاوه عن سهم العمل الفهم العمل أيضا وقال عز وجل لقد منن الله على المؤمنين اذ باعه فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته يتلوها بركة لا يسلوها يفهمها كذلك قال عز وجل وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم اياتنا اربش على ليه يهلك القريه حتى يتلو عليها الرسول الايات مش ما يقرؤ اي يبلغها احكام الله عز وجل يعلمها اياه اذا فنلاحظ التلاوه ومعناها قراءه زائد الفهم زائد العمل به هذا هو تلاوه القران والمرحله الاولى هي التلاوه ومجرد القراءه ياخذ عليها الانسان اجر بدايه لادله يعني التلاوه والحفظ هي التلاوه ان كانت تلاوه الحق الذي به يدخل الجنه الانسان هو فهمه والعمل به ان مجرد التلاوه يدعي عليها عجب هكذا تقعد تجلس تقرا نعم يدي عليها عجب مجرد التلاوه يدعي عليها عجب مثلا والقمر اذا تلا والقمر عندي الان 60 حسنه باذن الله ف 60 حرفا حسب 60 حسب والقمار 60 اذا 30 90 لكن لا تعد المستشرف كانوا يقولون لا تعد حسناتك فاين لا تضيع ولكن عد سيئاتك هذيك اللي تحسبها لن تضيع عند الله عز وجل لكن هذا في لودي عليه المهم وفي المقابل طبعا جعل الله عز وجل نتيجه هذا كله ما ذكره بقوله انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا دائما يربط بالاكثر زيادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون وذم الله تعالى من اعرض عن القران لا يقراه ولا يحفزه لا يتدبره لا يعمل به لا يدعو اليه بقوله وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اتخذوه مهجورا ومن اوصمات القران ننتقل إلى اوصمات السنه فالسنه أيضا قد أدلت بدنوها في باب بيان فضل قراءه القران ما لا يحصى كثرة في الحديث الاول الذي ذكره مصنف رحمه الله تعالى عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وغيرهم اول حديث حديث معروف كثيرا ما نسمع كثيرا ما نقرا كثير ما نجده ملصقا في لافتات الداعيه الى مدارس قرانيه لكن دلاله على فهم انه تبقى دائما ناقصه وذلك من حيث الامل به فالنبي صلى الله عليه وسلم يصرح قائلا خيركم من تعلم القرآن وعلم كيف نقطه روح جوز مفروض خلاص باين الحد خيركم من تعلم القرآن قال الاولى وجوه تفغين الانسان الذي علم القرآن تعلم القرآن وعلمه من وجوه الكثير اولا لانه تعلم احسن الكلام على الاطلاق احسن الكلام هو كلام الله عز وجل فهو تعلم هذا زيد وتراه يعلم احسن الكلام تراه يعلم احسن الكلام للناس ثالثا ان نفعه قاصر وعلى العلة من جهه ومتعد الى غيره والعباده دائما تفضل لاجل هذا ان بمقدار ما تتعدل العباده بمقدار ما تكون انت احسن فهذا جمع بين الخيرين تعلم القرآن فافاد نفسه وان نم فافاد غيره وشرت توضيحه ولم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو ما رواه الطبراني في معجم كبير من الانس بن من علم آية واحدة من تعلم آية واحدة وعلمها هذه فله اجرها ما تليت فله اجرها ما تليت يعني انت تجي عندي نعلمك آية من القرآن الكريم احفظها لك مثلا او افهمها لك مثلا نعلمك اياها فما دمت تقرا هذه الايه ما دمت تقرا هذه الايه فلك اجرك اجرها النافلي يعني شيء عجيب هذه في هذا فقال فصار هذا هو خيركم خيركم ان تعلم القرآن وتعلمه قال الحافظ ابن حجر ولا شك ولا شك ان هذا وعندئذ خطب على الحافه ونور حجر ان بين تعلم القرآن وتعليمه من جملة من يدخل في قوله عز وجل وما احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين يعني احسن داعيه والذي يدعو الى الله احسن القائلين هو الذي يقول شيئا فيه دعوه إلى الله والعمل الصالح فهذا الذي يعلم القرآن فهو يدعو إلى الله عز وجل غايتنا في الامر انه يعلم القرآن يعلم القرآن الذي به يتم العمل وبه يتم التدبر وبه تتم الدعوه اين المره الثانيه ف في المقابل انتبهوا بمقدار ما يكون الاجر بمقدار ما يكون من أفضل من خير الناس قال معلم القرآن الذي تعلم القران وعلمه معلم القرآن فالمخالف من أظلم الناس ومن أظلم ممن كذب بآية الله وصدف عنها اي لا يعلمها من اظلم ممن كذب بايات الله وصدف عنها اي لا يعلمها الناس بل يكون حجرة عطرا امامه ثم من قيدا خيركم من تعلم القرآن وعلمه اولا هل هو على ظاهري انه خير الناس اجمعين افضل من المجاهد في وقت الجهاد كنتم تقولوا الجهاد افضل صح هل هو افضل من المتصدق هل هو افضل من المراقب فوق خيركم ما تعلمه القرآن وعلمه قال العلماء انتبهوا باش تسموا بالاحاديث دين على هذا الضوء اولا معلم القرآن طبعا معلم القرآن يوم تاكد شو معلم القران ولا تعاد معلم القران عندك شوفوا كل يوم قدام لا معلم القران اما إن, ان يكون عاملا بالقران معلم القران اما إن, ان يكون يعمل بالقران ويدعو الى الجهاد يدعو الى الرباط يدعو الى الصدقه اذا فهو يعمل بماذا بالقرآن زيد وحاز امر اخر وشو انه تعلم القران وعلمه فهو خيره خيره معلاش فعل ما فعلو ممتاز بشيء لم يفعلوه فهو خيركم من تعلم القران وعلم يعني دوكانا كاين اللي معلم قران كل يوم يعني انا افضل هذاك المجاهد لو الان رويد الفروج مثلا انجع رفض منه راه افضل من ذلك الذي نسنا بعيشنا فاتح معه كبير جواله على و شوف فتعلم العلماء انظر حفظ المساله كما هو اما ان تكون ايضا ان تعمل مثلهم وتشابه فانت خير منه. لماذا لان فعلت مثلهم وجدت شيء ليس ايضا والثانيه الحاله الثانيه اما ان ان معلم القرآن يقعد ان الجهاد يقعد عن أمور أخرى من الواجبات لماذا لماذا لانه انعدام كافي في تعليم القران القرآن هو او قله يعلم القران ما نستطيع ان يترك تعليم القران لاجل ان يذهب إلى وظائف اخرى هذا في وقت الساعه كان يعلم القرآن مثلا او يعلم القران ينادي منادي الجهاد يحط يروح على باله بكاين دو مش معايا القران اما اليوم لو ترك مثلا التعليم تعليم الامور الشرعيه شعل ايش ادوك انا مصر شحال كسرت شحال صبطتكم باحاديث الجهاد صوب شحال اربع شهور اربع شهور فتصور ان كل واحد حابيدي كل واحد مثلا اذا مسجد مثلا يرشد الناس كده لابد ان يعمل بما يعني بما يعلم تكلفه زياده بالراشه دوك تروحو تبعو بعدين من سي هذا المتا فوق تضيع اي وليوال بعده في وقت الساعه جيا طور كان يجي مكان اما اليوم خلاص الدنيا تقف فهنا هل هو ترك تلك الواجبات الاخرى بتقصير منه ام لواجب اخر وهو اعظم القرآن الذي لا تقوم لا يقوم الدين الا به تركه لاجل شيء اعظم والقران الكريم اذا فهو يبقى دائما, يبقى دائماً خير الناس لانه حبسه العذر حبسه العذر اما ان يستطيع ان يعمل فليعمل فوا خير الناس او لا يستطيع ان يعمل لعارض اوجد فهو خير الناس اذا فخيركم من تعلم القرآن وعلمه على ظاهره ولا داعي لتقدير من كما قدره ان بعض الان قالوا خيركم اي من خيركم فاقول القرآن هو ام العلوم وهو ام الامن فإليه المرجع قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه كل هذا الكلام لما يجب أن نتفضل اليه ان هذا الفضل الذي يرد في تعليم القران وتعلمه وارد لمن يعمل به ليس كائر مؤلم قران زماننا الا من رحم ربك الذين يشترون بحق ايه الله ثمنا قليلا يشترون بحق هؤلاء اجدرون بايه بثمن قليل الا من رحم ربك مضيعين الحقوق ويتعامل مع ربه بالعقوق تجد من ابعد الناس ان السنه من ابعد الناس عن الالتزام بالدين هذا في الحقيقه نخشى ان يكون شر الناس بانه بقدر الفضل هذا الوارد بقدر الدكر الواعي الشديد اول من تسع بهم الناس قالت انهم رجل تعلم القران وقرا رجل تعلم القران وقرا ولكنه تعلمه رياء وسمعه ليكون له جاه لينال به مال فهذا يجي شي قناه هذا في الفضل لا تدخل في الفضل بهذا الشرط ان تعمل به من استطاع الى قدر استطاع لابد خيره ان تعلم القران وعلم هاتين السورتين اما ان يعمل بما يعمل بما يقرأه وبما يعلمه واما ان يعجز لعارض فهو خير الناس فوق صح هذا ان شاء الله فيكم سمو هذا غدوه شرفني واحكم سبيه 6 7 وعلمهم القران ماشي يعني فايت عزيزه خسرنا فواعد عزيز كرهنا فواعد مدنا الان شباب اليوم خسرنا في والله ما في مصيبه دي رانا شو اسمه هذيك صفاره الانذار تضرب العالم الاسلامي القران كيف اهمل فان شاء الله يعمل وصار جهده ويعلم ما استطاع امسك حلقه في الاسبوع حلقتين في الاسبوع قم عليها واعطي لها والله الذي لانه ما تشوف يعني شبابنا اليوم واخد علاش مثلا احنا اليوم في مسجدنا ما يفرضوش على عندنا مدارس صف اول صف ثاني تيبدو لون صغير صباح يجي يقرا نكتشف شهر اربع سنين حتى لستنين بعد السنين وين يروح راح يمشي المسجد شوف علاش ما بلاش شو يشدو في عمر اربع سنين تقول تربيتنا انفه صار تربيتنا فتيحه ولا باينه كي تكون صحه دوت من ترقيه رقي لحاليه مقصوص شباب تعالوا برك لو تشلونا يعني شباب من ناس سنين 10 سنين. سنين من سنين ل 10 سنين 50 10 سنين ايه ني صايي حتى تقدر اي شيء وما يهربلك انا نعمل تعمل انا نعطيك وش نعطيك والله انا نعطيك ما تسرفش راك نبيع حوايجي راك بيي اه برجلنا امال مهمه تحمش ك الزعبق من تحت مو تجرب لك اي بعدي جنه متاخركم من تعالى القران فايده كاش فائده ايه عمل بهذا اللي قادر يتفظ اللي قادر في اي مسجد في اي مكان في داره بدا بدارك علم اخاك الصغير القران علم اختك الصغير القران علم اباك امك يفتحوا عينيه الوالده والده تاعي صح علمتها هذا تعلمت. كل شيء مسي بصح المهم تعلم المتا حفظتها والقراءه والجبال وكل كل صلاه ان شاء الله زوجته تدخل في الوادي لنمحينا بيننا الى الموت شان يخلف اشياء اليما ولا ولي اجرامه ليتش شان يعمل اذا خيركم من تعلم القرآن وعلمه بهذا الضابط المشرف فوق ونحتاج اليوم الامه في حاجة هذا الترغيب الشديد لاجل اني استخد... اخراج بدا اول الشباب لان الناس القران ثاني تفقنا هذا يا ليت يكون معلم القرآن ذا حكمة ده احيانا ينشط النفوس بدحث قال افضل اعرض عليا كذا جمله يعرف كيف اشمعنت هذه الايه بحس انها وجيب لي التفسير تاع ثاني هناك يعني اساليب طيبه في تعليم القرآن الكريم عشان نحاول كيف يصل إلى الناس يبدو لي زكي ياسين داسي كل يوم شكون يشند بالمفرض معلم واحد يعتاد عليه الناس اه يفهموا لكن معليش كل يوم شغل كل يوم شغل يجي يعلم المهم هذا الطلبه يقولوا ثابتين صار 20 طالب من سن 15 يقولوا ثابتين من 15 سن فوق عندنا شغل شغل بلنا من سن 15 ما عندناش عندناش شغل كل يوم يومين يعسهم يربيهم يعلم لهم افكار انه الاشياء المدرسه القرانيه اش معناتها فا خيركم من تعلم القران وعلمه وكان بدنا اليوم بدنا نحن في شعر القران كان بدنا نتكلم عن مساله مهمة وهي مقدار ما يقراه المؤمن في اليوم ايش هل تقرا وهذه مساله ننظر لمهمه جدا تجمع بين كيف بقول لك الوعظ وتربيه القلب وجير بين السنة تراعي السنه فلا ريب ان القران له اداب كثيره كنا قد رايناها في مجالس الاداب الشرعيه راينا اداب القران كثيره لكن هذه الاداب اهمها على الاطلاق اي لتحصل على هذا الأجر الذي سنتكلم عنه الآن فاشرك يجي لنا دخل في كتاب الجهاد قل من من في فضل الجهاد ذكرنا لكم حكم الجهاد ما تديش هذا الفضل إلا بهذين الشرطين وهي الاخلاص تقرا لله عز وجل وتعلم لله عز وجل ثانيا اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم تكون متبع واتباع هذا لا ياتي هكذا لا بد من برم العلم فهذا القران يا اخوان الكرام لا تأخذ أجره إلا بشرطين هذا الاجر جاي عجيب تسمع بعض الاحاديث تتهجب ونحن قاعدون لذلك الله صدق الحنفيه عندما جعل من مر عليه يوم كامل ولم يفتح فيه المصحف انه فاسق لما قرش يوم كامل المصحف بعد غير عذر هذا قال عند تسقط عدالته عنده لا كيفاش المره اللي يوم واحد يوم ما تقراش القران يعني تاقلبك منين مخدوم لكن طبعا الجمهور خالد وهم لكن طبعا حضرات هذيك ما با ايدي على الشاب تشوف الفضل وين راه الفضل تاع القران الكريم تقرا تتعجب تقول سبحان الله والمصحف امامنا امامنا يعني ماشي قال يعني تروح حتى تكتبه امامك تفتح تقرا صفحتين ثلاثه الاجر عظيم وهذا سنبين كما كانت العاده نذكر فضل قراءه القران في وجوه كذا وكذا وكذا نذكر الاحاديث تجد لكن هناك ادهار ومن اهميه الاخلاص ان الانسان يطرح طرح هذا لله عز يريد الاجر يحتسب الاجر وهو يقرا غير عليك تفكر يعني بكل حرف عشر حسنات يلا كمل كما ثبت الاحد من السلف مسكين قام الليل قام الليل مرة فتعب تعب تن شديدا تبي يخرج كمل لا جلس جاد الشيء كل القيام الليل جالسا ثم تفطم تذكر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضرب رجلاه وقال لهم قوم والله لا أجاحمنكم بكمارا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في النبي صلع. يقول زاحم ف الانسان ما يتذكر كذلك تعيد صحيح صح كي تذكر بالليل كل حظه عشر حسنات وخاصنا كرته توصل الورد تاعك رجعت ورد رجعت ورد يعني ما تنقص ما تزيد ما شاء الله يعني واصل حددنا له هذا الاجر ان شاء الله تعالى طبعا الوقت لا ما المره القادمه ان شاء الله نتكلم نتكلم عن اوجه تفضيل او اوجه الاذى في قراءه القران الكريم وبعض الامور المهمه في اداء الى القران الكريم ونتحدث ونشرح هذه الاحاديث التي ذكرها المصنف سبحانه الله حمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيكم اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواعد ان شاء الله بعد او بعد اذان العشاء ان شاء